الوثاق لمجد ت ا ل ي رسول ا ل أ ن ا م بناه لنا تالا أ على الله ارواحنا فارقته تال فيما بيننا

ي س ن ي خطاك عدو حكف وتفرق ي بين حتف المنايا ولكن إ ل ى الله جهد المثيل